هزب الرحمن سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان أعلمه البيان سورة البحنين سيسمى الربين ذا حنين يتشور الرحمن يصحفظ القرآن نسي خلقا للإنسان يسحفظ هذه السفهام الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان إطيجا قولت زيرين السرح سافي سنقيدا فحشيش ذا التجور سجد ناس إذن نرف ذا علاي أرنو سرسد الميزان لعدر أكنث سعد دي مران غفر ميزان صحان وزنث أوزني وقمن غرس عشت الميزان وضرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات الكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلة اربكما تكذبان يقع الثمر في الخلقية ذي السفحية زانفين تجورنا تمار في, في, في ذاك ميغ الثمار ذو الحب يسعى نقص به التحشيشني سرحان أنت تذكر في النكرم ذي النعيم أنبافنون خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبئي آلاء ربكما تكذبان ارنوي خلق الانسان ادم ذي الصلصال امفخار ماذي الجنوني خلقثا ذي جريز دي انت سكال فنكرم اذي النعايا من باظنون رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بذل جهة شاروق يكذل جهة غلوي قطيج أنت سكرت مكرم ذي نعي من بفنون مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخون لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يضر قدسين الربحور ينفس النذم ردن يقمد جرسن قطع ورث السعدين والخلطن أنت فكر فمكرم ذن عايما باثنوا لخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان السفوغند دخل نسن اللؤلؤ يكذر مرجان انتفكرت مكرم اذا النعيم ام ببنون وله الجوهر المنشئات في البحر كالعلام فبي ايالاء ربكم ما تكذبان ويرش هويج التشجرين شيء يذير البحر ام يدور انتفكرت مكرم اذا ان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك درج الهلال والكرام أبيئي آلاء ربكما تكتبان شاب ينهل لنفلاس في القاع أثان مرة ذي الفاني أدي من بفيش بفي القذرة ذي من عيم أنت سكر في مكرم من عيم يسأله من في السماوات والرض كل يوم هو في شأن فبئي آلاء ربكما تكذبان اضطرى ذنت خيلان ذي جنوان يكذر قعان كل سنسل شنيس أنت ثكارة نكرم ذي نعيم انبافنون سنفروغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان أقربا نلهي ذوان كنوا نستعكمين الجن والإنس أنت فكرة فنكرم ذن عاية من بذنون يا معشر الجن والإنس إن استدعتموا أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان هو وش الجن ياكل الانس مثل زمرم اشن شرم غريجن ونرقعام غش مسترث مزرم ذي المحال اشن حشس القوي جدا في النوافس عمر انت فكر تفكر للنهايه انبثنوا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تِنْتَصِرَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِبَانٍ مَذْ عَدَّمَسٍ نِسْرَمٍ أَذَوَنْ دِنِشِقْ عِيْرِيزِ أَتْمِسْ ذِنْ حَسْ يَذُوبًا يَرْنَوَذِ السِّمْنَعَمٍ أَنتِي ثَكَّرَثٍ كَرَمٍ ذِنْ عَيَمٍ أَنْ فااذن شقت السماء فكانت ورده منك من كديهان فباي اي الاء تكذبان مرى الشقق الجنين اذ يغى الام ثوردت وبحر او رمز غان انت كرم ذي النعيم ان بغنون في لا يسال عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان السن مرذيون ورثة سر في الدنوفيس ذي العباد ذي نغذي الجنون أنت فكرة فنكرم ذي النعيم أنبابنون يعرف المجرمون بشي ما هم فيوخذوا بالنواصي والقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان أتوعقر الكفار سر على ما في نشن اكنن قد يود من ذي ونجي وذرا انت فكرت المكرم ذي النعيم من بابنون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنان فبي اي ا يا ربكما تكذبان فين الشد فن الكفار هذو رحون تشوغرا ومن ومنشوض أنت فكرت من كرم فين هايم ام بفلون ولي خاف مقام ربه جنتان فباي آلاء ربكما تكذبان وين يشوغتني في الديم الجثب هذه هي شعون شين أنت سكرت مكرم ذن عيم أم بفنوان ذوات أفنان ربكما تكذبان أشعان ثسكري ججهن أنت سكرت مكرم ذن عيم أم بفنوان فيهما عيناني تجريان فبئي آلاء ربكما تكذبان ذي جسنسن العين انت فكرت اكرم ذي النعيم البغنوان فيهما من كل فاكهه جوجان فبأي آله ربكما تكذبان في جن من كل فشيء سنرصف فيه مخلفا انت فكرت اكرم ذي النعيم البغنوان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنه فبئي آلاء ربكما تكذبان التكان ذخرب بسوم رفضنين السدر حرير رثمر اللجنان قربا أنتي سكرت مكرم ذي النعايم من بافنون فيهن الطرف ذم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبئي آلاء ربكما تكذبان ذيك سن للاتس حورثين إذروني ولننست ورثتين مسبناتهم قفرنسن ولجنيو أنت سكرة فنكرم الذين عايم من بعض نول كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان أم ليقث ذر المرجان وكنني جينت شبحت انت فكرت في الكرم في النعيم ام هل جزاء الاحسان الا الاحسان فباي اله ربكما تكذبان رحش ندري يشيل جزام الجزاء الاحسان انت فكرت في الكرم في النعيم ام ومن دونه ما جنتان فباي اله ربكما تكذبان اللان ذي غسين رجناناث وربضنا رمي ياظ أن تفكّل سنكرم ذين عيم انبابن ون مدهامتان فبئي ربكما تكذبان ذالريفث استجزيزوت أن تفكّل سنكرم ذين عيم انبابن ون فيهما عينان ضاختان فبئي ربكما تكذبان ذيكسن نسن الثعوينين من بعيدة لذف رشوت أنتِ ثكّل فنكرم ذي النعايم انبافنوان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبئي آلاء ربكما تكذبان ذيكسن الفخيات الزنثين نتمر ذي التجون الرمان أنتِ ثكّل فنكرم ذي النعايم انبافنوان فيهن خيرات حسان فبئي آلاء ربكما تكذبان ذي جسنثح ذي قنزيند تحوري أنت سكرة فنكرم ذي النعيم أنباظنوان حور مقصورات في الخيام فبئي آلاء ربكما تكذبان تكحير التطوشين حجبت ذخرة مقصرين الجنة أنت سكرت نكرم ذي النعيم من بذنوان لم يطمد هنا إنس قبلهم ولا جان فبئي آلاء ربكما تكذبان ورثموس بنذم قبلنس ورجنيو أنت سكرت نكرم ذي النعيم من بذنوان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام التكن في السمتوين الزجزويث الزربيين رقمت أشحلي الهات أنت سكرت من كرام لنعين من بغنوان إبورش اسم من ببيش ذا بلغ قدره النهايه يا رب